Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alif Lam Mim Cada. Kitab yang diuzil olehk, falaikum fi caddarik harjum min. Lituhrabhiy wa dzikr alimmin. Ittib'umaa uzil olehk.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 سُنائَ إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلا نسألن الذين أُرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلنقصّن عليهم بعلم وما كنا ظالمين والوزن يومئذ الحق فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم بما كانوا بأياتنا يظلمون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 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني لا يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لأتينهم من بين أيديهم، ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال خرج منا مذوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملا أن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة. ويا آدم سكن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 وَطَافِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْ أَنْكُما عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَقُلْنُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ الْعَدُوُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعُ الْإِلَى حِينَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا والباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا أن الشيطان كما خرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهم إنّه يراكم وقبله من حيث لا ترونهم.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 أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطَ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَا كُمْ تَعُدُونَ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالاً إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلون اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حر ومزينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوما القيامه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 يقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء جلهم لا يستأخرون ساعتو ولا يستقدمون يا بني آدم إما 117. والرسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب وَمَنْ ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبٌ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ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 118. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا, ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 119. وقالت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 حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آل الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلقوا الجنة ويثموها بما قوم تفعلون وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا نَّارًا أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَعَنَتْ اللَّهُ عَلَى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 يدخلونها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا قالوا بيرون هؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمته يدخلون الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الج أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرْمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخْذُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرْوَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْفَرِينَ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى 119. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل وَظَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ نَهَارًا يَرْتَضِي ظُلُمَاتٍ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين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 حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمضات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 لاهن غيرهم إني أخاف عليكم عذابه من عظيم قال الملأ من قومه إن لنا راك في ظلال المبين قال يا قوم ليس بظلال ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلموا من الله ما لا تعلمون أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جاء زادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أتيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان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 معكم من المنتظرين فانجينا والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا ومن كانوا مؤمنين وإلى ثمود اخرهم صالحا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 فأخذتهم وجبت فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناس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 وما كان جواب القوم الا ان قالوا الا ان قالوا واخرجهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون وأهله إلا مراته فان جيناه وان له الا وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينا خوش عيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء.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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا عليها بالبأساء والضراء، بالبأساء والضراء إلى علهم يضرعون، ثم بدلا ما كان السيئة الحسنة حتى عفوا.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 ونطبا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسله بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 إلى فرعون وملئ فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قَادِ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى صَوْفًا فَإِذَا هُوَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء جاء السحرة في ذعون قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ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 117. وألقي السحرة ساجدين 118. قالوا آمنا برب العالمين 119. رب موسى وهارون 110. قال فذعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر 126. وفكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون 127. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين 128. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وَمَا ثَنَقَمُ مِنَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا ٱفْرِضْ عَلَيْنَا صَبْرًا ٱفْرِضْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ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 فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن ألا إنما طائِرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يسمع في العون وقومه وَمَن كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاءَوْنَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرُ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَا لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَمُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فذعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نسابكم وفي ذلك بلاء من ربك عظيم. وواعدنا موسى ثلاثين ليلته وأثمنها بعشرين فتميقات ربي فتميقات ربي أربعين ليلة.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 ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ومكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما فاق قال سبحانك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 119. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا 110. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها ظافلين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 لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين ولمّا سقط في أيديهم ورعوا أنهم قد ظلوا قالوا لَئِنْ مَرْحَمَ رَبُّنَا وَيُوفِّرَ لَنَا لَنَقُونَنَّ مِنَ الْخَالِقِينَ وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَّى نَاسِفًا قَالَ بِأْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بِنَ أُمَّي استضافوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء اولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانتا ارحم الراحمين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 أَلَا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَلَكْتُم مِّن قَبْلُ وَأَنَا أَتَّهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتُنْدِمُ مَن تَشَاءُ antawaliyana faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hadana ilayk qala يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين أو بأياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الدورات والإنجيل يأمره بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأوﻻل التي كانت عليهم فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا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 وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَمَ تُيَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَّا وأوحينا إلى موسى إذ استسقى قومه من الضرب بعصاك الحجر فوَبَجَسَتْ مِنْهُ ثَنَاثَ عَشْرَةَ عَيْنَٰهِ قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسٍ مَا شَرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنْ وَالسَّلْوَى كُلُّهُمْ 124. وطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 125. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطير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 منهم لم تعذون قوما إلا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهرون وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّنُوا عَنْ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ وَإِذْ أَذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثُ ذلك سريع العقاب وإنّه لغفور رحيم. وقد تعالى في الأرض أمّا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلاوله بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف منهم خلف ورث الكتاب. فخلف منهم خلف ورث الكتاب. يأخذون عرض هذا الأذن ويقولون سيغفر لنا وإي أتهم عرض مثله يأخذون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 وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاقَانُوا الصَّلَاةِ إِنَّا نَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُسْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّهُ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُوا بِهِمْ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 قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا ظافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد أفتن لكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث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 وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُلُ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا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 سَيُنجِزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء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 قل إنما عِلْمُها عِلْدَ رَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إلَهُ ثُقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ إلَّا بَعْتَ يَسْأَلُونَكَ كَانَكَ حَفِيْئٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِلْدَ اللَّهِ Walakin lebih banyak orang yang tidak tahu. Allāhumma lā amliku līnafsi nafgohu, walā dzharu illā ma shā Allāh. Walau kuntu agamul ghayb, lāstakhtarut min al kheyr, wa ma masta nisū. Aku berfirman kepada kaum yang mengetahui: "Aku telah menciptakan kamu dari satu nafsu, dan menjadikan darinya pasangan untuk kamu, dan membuatkan kamu berjalan ما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما نشركون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 أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِدْوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ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 من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم وبصروا وإخوانهم يمدونهم في الغيث ما لا يقصرون وإذا لم تأتيه بأيه قالوا لولجت بيتها قل إن ما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر يربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا وانصتوا لعلكم ترحمون وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِيفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْعَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَنْ رَب بَكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ويسبعونه وله يسجدون